قالوا سبحانك لا علم لنا Panie ما علمتنا Komisarzu, Panie العليم الحكيم قال يا آدم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 بليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكلامها رغدا حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.